نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله أن يعيننا في هذه الأيام وفي سائل أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه هذا موعدنا ايها الاحبه في الله مع اغتنام عظيم الأجر في أفضل أيام الله ألا يخرجنا من هذه الأيام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور وتكلمنا في المرات الماضية عن جملة من الأمور التي بها تقتنص وتغتنم الأجور العظيمة في هذه الأيام الغاليات واليوم نتكلم عن أمر مما يعين على اغتنام هذه الأوقات الغاليات من أعظم ما يعين المسلم والمسلمة على الاستفادة من مواسم الخير أن يشتاق إلى الجنة أن يشتاق إلى جنة الله نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى منها مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال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 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا وإن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجن هذا الحديث يحتاج لوقفه بعض المعاني في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج الخوف عبارة عن قلق واضطراب وانزعاج يعتري قلب الإنسان لتوقعه ثوات مطلوب أو خشيته من وقوع مكروه ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول من خاف أدلج الخوف عبارة عن قلق اضطراب انزعاج يكون في قلب الإنسان سببه توقع هذا الإنسان لفوات مطلوب خايف إن حاجة هو عايز يلحقها ويوصل لها تفوته توقعه ثوات مطلوب أو توقعه أو خشيته من وقوع مكروه طيب أهم ما يتمنى المسلم تحقيقه ويسعى للوصول إليه رضا رب العالمين جنه رب العالمين وأخشى ما يخشاه المؤمن أن يتعرض لشيء من عذاب الله يبقى الأصل إن هذا الخوف الذي هو عبارة عن قلق وانزعاج واضطراب بيصيب قلب الإنسان أو بيكون في قلب الإنسان سببه إن هو خايف إن في حاجة بيتمناها تفوته أو خايف إن حاجة بيكرهها تحصله طيب يبقى هذا هو الخوف أصلا طيب الأصل إن أهم ما يسعى المسلم لتحصيله رضا الله المسلم عاوز إيه؟ عاوز ربنا يرضى عنه وإيه كمان؟ وبس ده أهم حاجة عنده وأولا آخر حاجة وأوسط حاجة عاوز إيه؟ عاوز ربنا جل وعلا يرضى عني. طيب والمؤمن خايف منه ايه اكتر حاجة المؤمن بيخاف منها ان هو يتعرض لعذاب الله ان هو يتعرض لعذاب الله او لشيء من عذاب الله لذا يعتري قلب المؤمن شيء من الخوف والاضطراب والانزعاج لكن هذا الخوف يدفعه لطلب الجنة والحرص عليها والفرار من النار والابتعاد عنها يبقى الخوف الذي يكون عند المؤمن خوف إيجابي يدفعه للعمل إن هو ما يضيعش عمره إن هو ما يضيعش من ايديه مواسم الخير تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج قلنا إن الخوف عبارة عن شيء بيكون في قلب الإنسان قلق، اضطراب، انزعاج سببه خوفه فوات مطلوب شيء هو بيطلبه خايف إن ما يحق شيء يوصل له أو توقعه أو خشيته من وقوع مكروه شيء ما بيحبوش وخايف منه وخايف إن هو يحصل له طيب اعز مطلوب إن عند المؤمن؟ رضا الله، أخوف ما يخاف منه المؤمن أن يتعرض لعذاب الله، لكن الخوف في قلب المؤمن يدفعه للعمل، لا يدفعه للقنوط، لا يدفعه لترك العمل، لا هذا ليس شأن المؤمنين، المؤمن حرام عليه أن يقنط من رحمة الله، حرام عليه أن ييأس من رحمة الله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله خلي بالك انه لا ييأسوا من روح الله فرج الله وعون الله وتوفيق الله وسداد الله إلا القوم الكافرون فالمؤمن ممنوع من القنوط ممنوع من الياس شرعا أمره جل وعلا بالبعد عن ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا حتى أكثر الناس معصية ممنوع من القنوط من رحمة الله جل في علا جميل جدا يبقى هذا الخوف الذي يعتري قلب المؤمن يدفعه للعمل طب نرجع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يقول من خاف بصدق الذي نفسه في الجنة بصدق الذي يتمنى رضا الله بصدق الذي يخشى أن يفوته ثواب الله بصدق الذي يخشى أن يتعرض لشيء من عذاب الله بصدق أدلج يبقى الإنسان اللي خوفه صحيح وخايف ان الجنة تفوته أو أنه يتعرض لعذاب الله هناك علامة تدل على صدق مش كل إنسان بيقول أنا بتمنى رضا الله أنا بتمنى جنة, جنة الله أو أنا بخاف من عذاب الله، أو أنا مش عاوز أتعرض لعذاب الله، صادق، لا، كثير من الناس ادعي مجرد كلام بيتردد على اللسان لا حقيقة له في القلب، ولا أثر له على العمل، لكن المؤمن الصادق في خوفه فوات الجنة أو التعرض لعذاب الله له علامة الكاشفة تدل على صدقه، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج أدلج يعني الإدلاج هو السير في أول الليل من بعد المغرب من بعد غروب الشمس ده اسمه إيه؟ الإدلاج يبقى من خاف بدأ يمشي بدأ المؤمن بيتعامل مع الدنيا تعامل المسافر المؤمن مسافر لفين؟ المؤمن يعلم أن هذه الدنيا قنطرة ومرحلة وأنه مسافر إلى الآخرة أمام عينه وتزود يتزود للآخرة ويعلم أن خير الزاد تقوى الله جل وعلا فهذه مرحلة طيب المسافر من أهل الدنيا لما بيكون إنسان مسافر من محافظة لمحافظة من دولة لدولة من مكان لمكان بيختار الأوقات اللي هو يستطيع ويقطع فيها مسافات من غير ما يصيبه التعب الشديد الذي يقعده عن السير يعني هو مسافر وعاوز يوصل لمكان معين بأسهل طريقة ومن أقصر بأقصر مسافة فبيختار الأوقات المعينة اللي هو يقدر إن هو يقطع فيها مسافات كتير فبيبعد عن الحر الشديد ما يمشيش في نص النهار إنما يمشي في الأوقات التي يستطيع فيها أن يبذل مجهود كبير ويقطع مسافات كبيرة يعني عندنا الحديث الآخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة تبلغوا استعينوا بالغدوة الغدوة اللي هو أول النهار امشي من بعد الفجر إذا كنت عاوز توصل بسرعة وفي جو لا يرهق المسافر والروحه آخر إنها شيء من الدلجة الدلجة اللي هو الإدلاج اللي هو معنا في الحديث ده يعني من بعد الغروب يستطيع أنه يقطع مسافات كثير من غير ما يصيبه الكثير من التعب يبقى المؤمن حفظك الله حبيبي الغالي ربنا يرضى عنه معناك المؤمن في هذه الدنيا مسافر إلى جنه الله مسافر إلى مرضات الله المسافر لابد ان يكون معاه زاد لابد ان هو بيخلي باله بالقطاع الطرق لابد ان هو بيختار الاوقات المعينه اللي يقدر يقطع فيها مسافات كبيره علشان يوصل لهدفه المؤمن المسافر إلى مرضات الله عارف ان الدنيا فيها مواسم طاعة زي العاشرة الأوائل من شهر ذي الحجة فبيعمل إيه؟ بيمشي فيهم بسرعه لأن الأجور فيها مضاعفة بيقتنص ما فيها من الأجور النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج من خاف أدلج يبقى لو انت صادق في طلب الجنة لو انت صادق في خوفك لان يفوتك ثواب الله أو تتعرض لشيء من عذاب الله علامة الصدق ان انت تمشي وتطلب رضا الله وتفر من عذاب الله ما ينفعش الواحد يفضل قاعد مكانه وانا بحب الجنه انا بكره النار طيب قوم اعمل فر من النار واطلب الجنه سر إلى مرضات الله جل وعلا ابتعد عن سخط الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلجا اللي هيعمل كده اللي هيمشي ناحيه مرضات الله اللي هيقوم يطلب جنه الله اللي هيستعين بالله ويبدأ يعمل لله قال ومن ادلجا بلغ المنزل ابشر ابشر ايها الطالب لمرضات الله ايها العامل لربك جل في علا ان من سعى اعانه الله وبلغ ان من سعى لطلب جنه الله وفقه الله وبلغه مراده وهدفه واعانه وسدده وبلغه قال الله جل وعلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن ها فسان ييسره لليسرى واحد أعد في مكانه وسمع حي على الصلاه حي على الفلاح فبيقول يا رب الجنه يا رب رضاك طيب وانت أعد في مكانك قم اطلب ذلك واسع لذلك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة بدأ يخط برجله ماشي عاوز يوصل لجنة الله بدأ, بدأ فعلا يغتنم مواسم الخيرات والساعات التي فيها الاجور مضاعفة هذا سيعينه الله سيوفقه الله سيبلغه مراده فسنيسره لليسرى قال صلى الله عليه وسلم ومن أدلج اللي بدأ يمشي ومن أدلج بلغ المنزل حيوصل للهدف اللي هو طلبه وآم يسعى له أما المتواكل الجالس في مكان الذي لا يطلب ذلك الذي ليس حريصا على مرضات الله جل في علاه فهذا بينه وبين بلوغ هدفه المفاوز هذا ليس متوكلا إنما متواكلا و قال صلى الله عليه وسلم ومن أدل جاء اللي يبدأ يسعى يعينه الله يوفقه ويبلغه بلغ المنزل الا إن سلعة الله غالية لا ينالها النائمون ولا المتكاسلون ولا البطلون لا ينالها أهل الأماني والتمن إنما ينالها أهل السعي الذين يطلبونها الذين يفرون من النار يؤمنهم الله الذين يطلبون رضا الله وجنه الله يبلغهم رب العالمين ما يطلبون وما يسعون إلى الوصول إليه ألا إن سلعة الله غالية مش رخيصه ينالها كل متمني إنما ينالها من ينالها وأبدا لا يسوي ربنا جل جلاله من تمام عدله أنه لا يسوي بين المتمني الجالس في مكانه وبين الساعي الذي يحرص على اقتناص الأجور واغتنام الأوقات التي تضاع فيها الحسنات ويضاع فيها الأجر، إنما هذا يسعى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره ليسرى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فاولئك كان سعيهم مشكورا لا بد يكون في سعي لا بد يكون في طلب لجنه الله جل وعلا لانها غاليه قال من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه اللي هي إيه؟ الا ان سلعه الله الجنه نسال الله ان يجمعنا في جنه الجنه دار المتقين نسأل الله أن يجعلنا منهم الجنه إعداد رب العالمين لعباده الصالحين نسأل الله أن نكون منهم والا يحرمنا من فضله بمنه وكرمه وأن يجعلنا في زمرة المتقين من أهل الفردوس الأعلى أجمعين ووالدين والمسلمين يا رب العالمين الجنة سلعه الله الغالية دار المتقين دار المحسنين إعداد رب العالمين لعباده الصالحين قال الله عنها قال الله عن جنته أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تخيل إنسان طاف أرجاء الدنيا وتجول هاهنا وهاهنا وكل ساعة طائرة تحمله من مكان إلى مكان ورأى وشاهد كل ما رأى نقول أنه لم تر عينه شيء مما في الجنة اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأى كل ما رأاه البشر الجنة الذي فيها أفضل من ذلك وأجمل من ذلك وأغلى من ذلك وأعظم من ذلك قال ولا اذن سمع يعني حتى الذي لم يره ولكن سمع عنه في الجنة أفضل منه قال ولا خطر على قلب بشر حتى لو جلس الناس يتخيلون فمهما تخيلوا ومهما بلغ بهم تصورهم وتخيلهم فما في الجنه أفضل من ذلك ولا خطر على قلب بشر قال ربنا جل جلاله عن اهل الاحسان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اسمع فلا تعلم نفس اي نفس اوسع الناس خيالا اعظم الناس نعيما فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين الجنة فيها ما تقر به العين وما يفرح به القلب وما تسكن به النفس الجنة أهلها ينادى عليهم نسأل الله لا يحرمنا من فضله الجنة ينادى على أهلها يا أهل الجنة خلود فلا موت معدش موت خلاص خلاص خلود إلى ما لا نهاية خلود فلا موت يا أهل الجنة إن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا سعادة مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا معتش أمراض معتش كدر معتش تعب. خلاص الجنة لا كدر فيها ولا حزن فيها ولا مرض فيها يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا نسال الله ألا يحرمنا من فضله وأن يجعلنا من أهلها بمنه وفضله وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه أهل الجنة الجنة نسال الله أن يجعلنا منهم مناد من قبل الله جل وعلا يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقهم ويقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقال لهم هل رضيتم لا إله إلا الله أهل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يسألون بعد أن دخلوا الجنة وصاروا أصحابها وأهلها وقاموا فيها إقام لا نهايه لها هل رضيتم فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى ألم تبيض وجوهنا ألم تثق الموازيننا نسأل ان يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ألم تثقل موازيننا نسأل ان يثقل بالحسنات موازيننا قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وهل هناك أفضل من ذلك لا يمكن أن يتخيل عقل أن هناك أفضل من ذلك قال الجليل الرؤوف الرحيم الودود الكريم جل جلال الله قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا رضوان ما بعده سخط ما عاد تقلبات الدنيا والفتن والشدائد والكرب لا رضوان ما بعده شقاء أبدا احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم أبدا في روايه الامام مسلم والحديث رواه البخاري ومسلم هل رضيتم وما لنا لا نرضى يا رب الم تثقل موازيننا الم تبيض وجوهنا الا اعطيكم افضل من ذلك وهل هناك افضل من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الجليل وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة يعني النظر إلى وجه الله الجليل ألا أعطيكم أفضل من ذلك وهل هناك أفضل من ذلك يا رب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم فلم يعطوا شيئا فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الجليل الكلام عن الجنة مشوق محفز للحرص على الحسنات واغتنام الأوقات التي تضاع فيها الأجور وتحط فيها السيئات وتكفر فيها الخطيات الكلام عن الجنة طويل وممتع وجميل ونسال الله أن يجعلنا من أهلها لكن نختم لأن حديثنا في دقائق مع بالكلام عن آخر رجل يدخل الجنة آخر رجل يدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط تاره الصراط ده جسر نصب علامتنا على ظهر جهنم من سقط من عليه سقط في النار عياذا بالله عليه كلاريب وحسك وخطاطيف نسأل الله أن يجيرنا من ذلك وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط تاره ويكبو يعني يحبو على يديه وركبته تاره وتسفعه النار تاره يا رب سلم سلم يا رب سلم قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاوز الصراط خلاص بعد هذه المعاناة جاوز الصراط لسه ما دخلش الجن إنما فقط نجا من النار. قال فإذا جاوز الصراط التفت إليها يعني النار التي نصب على متنها وظهرها الصراط. وقال تبارك الذي نجاني منك وأعطاني أنت لسه أخذت حاجة ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين سبحان الله نعم إنه الفوز المبين فمن زح, زح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تبارك الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعطي أحد من الأولين والاخرين يظن أنه أعظم الناس حظاً قال النبي صلى الله عليه وسلم فترفع له شجرة في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله قال فترفع له شجرة فيقول أي ربي ادنني قربني يعني من هذه الشجرة استظل بظلها وأشرب من مائها فيقول رب العالمين لعلي إن ادنيتك منها تسالني غيرها قال لا يا رب وعزتك لا أسألك غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعلم أنه سيساله لأنه يرى ما لا صبر له عليه يرى ما لا يستطيع معه الصبر نسأل الله أن يجمعنا في جنته قال وربه يعلم أنه سيساله لأنه يرى ما لا صبر له عليه قال فيدنيه يقربه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها قال يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها مش الشجرة هذه التي أنت الآن في ظلها عاهدتني إن ادنيتك منها ألا تسألني غيرها قال يا ربي وعزتك هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها يعني من الشجرة الثالية فيستضل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره عند باب الجنة نسأل الله ليجمعنا في جنته فإذا رآها قال أي ربي أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول رب العالمين يا ابن آذم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها يقول يا ربي هذه هذه وعزتك لا أسألك غيرها قال صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها من الشجرة الثالثة فإذا استظل بظلها وشرب من مايا سمع أصوات أهل الجنة فقال يا رب أدخل للجنة ثم ضحك عبد الله بن مسعود الذي روى هذا الحديث ثم سال من يذكر من الحديث ألا تسألوني مما تضحك قالوا مما تضحك قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك ثم ضحك ثم قال ألا تسألوني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا تسألوني مما أضحك قالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العزة لا نعدم خيرا والله من رب يضحك أرحم الراحمين قال أضحك من ضحك رب العالمين لما قال العبد يا رب أدخل الجنه قال له الله يا ابن آدم ما يصرين منك إيه اللي أنت تخدم ويقطع سؤالك ما عندك بعد كده تسال عن شيء تاني أيرضيك أن تكون لك الدنيا تخيل الدنيا كل الدنيا ومثلها معها ده مين ده ده آخر رجل يدخل الجنة يقول له رب العالم بعد هذه المعاناه بعد الصراط بعد الشجر الأولى والثانية والثالثة بعد ذلك يقول ما يصريني منك يرضيك أن تكون لك الدنيا ومثلها معها قال العبد أتهزأ بي وانت رب العالمين فضحك رب العالمين وقال يا عبد لا أهزأ بك لكني على ما أشاء قادر ادخل الجنة لك الدنيا ومثلها معها لك الدنيا ومثلها معها هذا آخر رجل يدخل الجنة الجنة تحتاج لعمل تحتاج لاقتناص مواسم الخيرات نحن في أيام لا ينبغي أن تضيع أبداً من بين أيدينا من غير عمل يقربنا إلى هدفنا هدفك الأساسي والأول أن يرضى الله عنك أن يدخلك الله الجنة يبعيدك يبعدك الله عن النار وهذا الهدف يحتاج منك لسعي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن لليسر لليسرى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بدأنا به قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة نسأل الله أن يجمعنا في جنته اعملوا فربكم رحيم يريد أن يرحمكم أحياكم لمواسم القربات والطاعات التي تضاعف فيها الأجور فاعملوا واستعينوا بالله واطلبوا جنته نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس منها أكتفي بهذا القدر وإلى ليلة المقبلة إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته